جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا جعل هذه الايام والليالي تعمر بالخير والطاعات والحسنات عمرك ايها المسلم ايامه ولياليه ينبغي ان تغتنم في الخير والطاعه الايام التي جعلها ربنا عز وجل هي عمرك الذي تسال عنه بين يديه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما روى ابو داود في سننه من حديث ابي برزه رضي الله تعالى عنه لا تزولا قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، فعمرك ستسأل عنه يوما يوما، ساعة ساعة ثانية ثانية، ومرحلة الشباب مرحلة القوة والفتوة، جزء من عمرك ستسأل عنه أيضا. فينبغي للمؤمن العاقل الفطن اللبيب أن يغتنم هذا العمر في طاعة الله عز وجل وأن يحرص على ما ينفعه روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل شاهدنا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احرص على ما ينفعك فانت ينبغي لك ان تحرص على ما يتحقق نفعه لك في دينك ودنياك اما ان يعيش المؤمن في غفله عن هذه الحياه وفي غفله عن اقامه امر الله عز وجل فيها ربنا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالرزق تكفل الله به فينبغي لك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تعمر هذا العمر بالخير والطاعة مغتنما له سيما أوقات فراغك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فأنت اليوم صحيح معافى تتمتع ببدنك تتمتع بحواسك تتمتع بنشاطك فينبغي أن تحرص على إقامة طاعة الله عز وجل وأن تقيم الخير وأن تحرص على اغتنام العمر بنشاطك وعافيتك كيف إذا هجمت عليك الأمراض والأسقام كيف إذا أردت أن تصلي لا تستطيع أن تقوم أو تركع أو تسجد كيف لو أردت أن تحج أو تعتمر لا تستطيع فأنت مقعد كيف لو أردت أن تحفظ وتقرأ وتدرس لا تستطيع فأنت قد ضعف بصرك وهكذا نعم الله عز وجل علينا تترى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله فأنت في نعم وافرة أنت في نعم وافرة طالما أن هذا القلب ينبض بحياة فكيف إذا هجمت عليك الأسقام والأمراض والشواغل وهكذا تريد أن تقيم الخير وأن تطيع رب العباد وأن تعمل وأن تجاهد في الخير فإذا بك قد أسرت بهذه الأسقام وهذه الأمراض أيها المسلمون ينبغي أن نعلم قدر الوقت وأهمية الوقت فانه سنسأل عنه يوم القيامة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني ستسأل عن كل لحظة ضاعت سدى ستسأل عن كل وقت ضاع هباء منثورا. ستسأل عن تلكم الجلسات التي لا قيمة لها. ستسأل عن تلكم الرحلات التي ربما كانت في معاص وآثام. ستسأل عن الغيبة التي لا تنفك عنها. ستسأل عن النميمة التي تنتقل بها من مكان إلى آخر. ستسأل, ستسأل عن الفتن التي تؤججها بين إخوانك ستسأل عن كل لحظة وعن كل ثانية في هذا العمر ونحن في غفلة إلا من رحم ربك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم معرضون لاهية قلوبهم إنه اللهو والغفلة لاهية قلوبهم إنها الغفلة عن أهمية هذا العمر في دقائقه وثوانيه كم قد طوينا من العمر ذهب سدى بأوزار وآثام وآفات كم قد مضى من العمر وانت تتحسر عليه وتتقطع كم قد مضى من الساعات التي ربما وقعت فيها في, في كبائر وآثام ينبغي للمسلم أن يقف وقفة جاده صادقة مع نفسه قبل أن يندم حين لا ينفع الندم ينبغي أن يراجع حساباته, حساباته مع ربه قبل أن يقف بين يدي وقفوهم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 فاتقوا النار ولو بشق تمره سيكلمك ربك وسيسألك عن كل صغير وكبير عن كل حقير وجنيل فينبغي لك أن تحر جوابا وينبغي لك ايضا أن تعلم أن الدنيا مطية الآخرة وأن هذه الدنيا في أوقاتها ينبغي أن تعمرها بالخير في سباق بين أولياء الله والصالحين والطائعين الذين كانوا يغتنمون أعمارهم لا يعطون أوقاتهم للبطالين الفارغين الذين يحاولون أن يجتذبوا الصالحين إلى متاهة الفراغ والحيرة والضياع ينبغي لك أيها المسلم أن تشح وتظن بوقتك أعظم من أن تشح بمالك ودراهمك ينبغي أن أن تحرص على المداومة على الخير إن كنت في كتاب له قراءة وحفظة فعليك أن تثبت على هذا الخير فإن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت أم المؤمنين عن عمله قالت كان عمله ديمة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أحب الأعمال الى الله أدومها وإن قل فانت اذا اقبلت على كتاب الله حفظا وقراءه وتدبرا لا تظنن انك بمامن من شياطين الانس والجن فهم يستذبونك عن هذا الخير البطالون الفارغون الذين يسحبونك عن كتاب الله بمهاترات وجدل البطالون الفارغون الذين يسحبونك عن طلب العلم النافع فتصبح تنتقل من مكان الى اخر في قيل وقال والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال والحميدي يقول بيتين من الشعر جميلين لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقل من لقاء الناس الا لأخذ العلم أو إصلاح حاله نعم قد كان كثير بن عبد الله بن عوف هذا الرجل الذي قد كذب وهو من رواة الحديث قال له بعض السلف قال له يا كثير إنك رجل بطال فإذا رأيتني تفرقت لأهل البطالة فأتني ومر أحدهم على السري السقطي ووجد عنده جماعة يجالسونه ويحدثونه قال قد صرت مناخا للبطانين ينبغي أن تظن بوقتك ينبغي أن تشح بوقتك لا تعطي اثمن ما تملكه وهو وقتك أيامك ولياليك يقول ابن هبيرة الوزير العادل صاحب كتاب الافصاح عن معاني الصحاح والوقت اولى ما اعتنيت بحفظه وأراه اسهل ما عليك يضيع قد كانوا يسحون باوقاتهم استوقف احدهم سفيان بن سعيد الثوري قال اريد ان اكلمك قال ان النهار يعمل عمله امسك الشمس وهكذا كانوا يبخلون باوقاتهم وكان بعض الاشياخ اذا انصرف الطلاب الطلاب من عنده قال تفرقوا من أجل أن تراجعوا القرآن كي لا تتحدثوا في الطريق كل ذلك حرصا على اقتنام الأوقات كان معروف الكرخي يأتي إلى الحلاق كي يقص شاربه فلم يتمكن الحلاق أن يقص شاربه لأن معروفا كان يذكر الله ولا ينفك عن ذكر الله عز وجل قال إنني لا أستطيع أن أعمل قال أنت تعمل وأنا أعمل إنهم كانوا يعلمون قيمة الأوقات كانوا يعرفون قيمة الأوقات في سباق عظيم في الصالحات والخير لكن كثيراً من الناس اليوم يعطون أوقاتهم كم قد أعطوا أوقاتهم للبطانين وكم أعطوا أوقاتهم للفارغين وكم سحبوك, سحبوك من العلم النافع سحبوك من حفظ القرآن والعناية به سحبوك من, من, من مذاكرة الحديث وضبطه سحبوك من طلب العلم وحلاقه فأين صرت وإلى أين ذهبت وما كان مآلك كم قد فقدنا من ذكي وكم قد فقدنا من صاحب موهبة وكم قد فقدنا لما أحاطت به رفقة السور الفراغ الداء العضال الذي يصاب به أقوام فيملؤونه بالقيل والقال لانه سهل لسان يتكلم ينقل الكلام من هنا الى هنا سهل عليه وهو سقيل عند ربه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم سبعين خريفه كلمه واحده كلمه واحده يتكلم بها وينقلها ويطير بها حقا باطلا كذبا صدقا لا يبالي المهم انه يتخطف الكلمات من ها هنا الى ها هنا انه يجري باوزو ليس بوجهين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحه ما من حديث أبي هريرة إن شر الناس ذو الوجهين من يأتي الى هؤلاء بوجه ويأتي الى هؤلاء بوجه هذا شر الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عمار بن ياسر من كان له وجهان في الدنيا من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار يطوف يمينا وسمالا في فيتنا فارغ فيا ايها الخيرون يا طلبة العلم يا اهل الفاضل ظنوا باوقاتكم شحوا بها استمر على الخير واثبت احفظ كتاب الله رتله ترتيلا اقبل على الاحاديث حفظا واتقانا على العلم النافع لا يصرفك احد لا يستجبك أحد ولذلك أيها الناس الوقت الوقت إنه مغنم عظيم قبل أن يذهبك الموت قبل أن يأتيك المرض قبل أن يأتيك الأسقام فبعدها ستندم وغوثا. اما أننا نضيع اوقاتنا في قيل وقال وفي جدل اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل ثم قرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جادلا صاحب سنة يحبها يتعلمها يتفقه فيها يدعو اليها يصبر على الاذى من اجلها مداره السنه اينما حلت حلا لكن ان يضيع وقته ويكون فارغا لا علم نافع ولا عمل صالح فقط قيل وقال أيها الشباب قد كان سلفكم يطلبون العلم منذ نعومة أظافرهم كم قد مضى من عمرك كم قد ضاع من عمرك كم قد ذهب من الأيام والليالي ومع هذا تصر على أن تعطيهم أوقاتك ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. المباح المباح العلماء لا يجدون له وقتا يشتهي ان يأكل شيئا لا يجد له وقتا ولقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواديعي أن الطبيب قد أعطاه سماعة أذن لتقوية السامع قال والله ما وجدت وقتا ليركبها ما هذا اوقات تضيع في جلسات طويله والزهري يقول واذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب اريد منك اذا رجعت الى بيتك ان تجلس مع نفسك قليلا ماذا حفظت اليوم ماذا قرات اليوم كم ركعه صليت اليوم كم آية حفظت اليوم كم عمل صالح بذلت ستجد أنك خط في أعراض ووقعت في آثام اغتبت طعنت شتمت استخفيت تنقصت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 والا يضيع علينا ينبغي ان نغتنمه في الاعمال الصالحه في اقامه توحيد الله عز وجل والدعوه اليه ان كثير من هؤلاء الذين ينصرفون الى تضييع اوقاتهم في القيل والقال لو بذلوا معشار ما يبذلونه اليوم في تعليم الناس دينهم لحصل خير كثير ولا حصل نفع كثير ولا حصل من الخير الامر العظيم لكنه تضييع الاوقات في القيل والقال وليس هو في تحقيق علم نافع ولا عمل صالح ولا دعوه سلفيه قويمه انما قيل وقال ومهاترات وفتن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حذر منها وجعلك سعيدا لو أنك اجتنبتها روى الإمام أبو داود في سننه من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها اقبل على العلم اقبل على سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقبل على التاصيل العلمي القوي الذي يحتاج منك وقتا وافرا وطول زمان لو طلبت العلم عمرك كله لكان الذي تجهله اضعاف الذي تعلمه من دين الله عز وجل كيف وأنت لما تبرح من مكانك بعد فيأطربة العلم يا أيها المسلمون اغتنموا أوقاتكم اغتنموا أوقاتكم في التفق في دين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وكن ايضا اخذا لهذا العلم من اصوله وعلى اصوله اذا قرات في كلام علماء السنه ماذا تجد ماذا تجد تجد علما راسخا افنوا اعمارهم في طلبه وتحصيله سابت لحاهم في هذا التحقيق العلمي فامات الله بهم البدع واذل بهم اهل البدع فصاروا اصاغر بالعلم بالعلم صاروا هكذا علما راسخا ليس بالقيل والقال ليس بالجدال والمهاترات ليس بتضييع الاوقات ليس بالفتن بالعلم حرصوا على تحصيله صبروا لاجله رحلوا لاجله سهروا الليالي في تحقيقه فنفع الله بهم فلله درهم ما اعطوا اوقاتهم للفارغين ما أعطوا وقاتهم لأهل البطالة ما أعطوا وقاتهم لمن فشلوا في تحصيل العلم النافع لا يقوى على أن يثبت على درس لا يقوى أن يثبت على درس حتى يتم لكنه يقوى أن يمشي يمينا وشمالا مشرقا ومغربا من أجل أن يؤجج الفتن أفضله فيا طلبه العلم يا طلبه العلم اني لكم ناصح امين اقبلوا على العلم العلم الشرعي كتاب الله وسنة, وسنه رسول الله على فهم الاسلاف الكرام وعلى ايدي العلماء الربانيين فاننا بحاجه اليك يا مش على الخير يا طالب العلم إننا بحاجة إليك تلتلبس درعك من الآن من الآن في مواجهة اهل الباطل لكن بعلم بعلم اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يسددنا إلى علم نافع وعمل صالح اللهم اجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى سبيلك إنك سميع الدعاء